لا يرجون لقاءنا انا الذي انزل علينا الملائكه ان كنتؤمن لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا هون ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الم الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يا عبد وَانِي مَعَلا يَدِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَوِيلاً يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لم خلفلانا خليلا لقد أضلني عن الوكر بعد إن جاءني وكان الشيء الشيطان للإنسان خيولا وقال الرسول يا رب إن قوم التالي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا ونصيرا. وقال الذين كفروا له لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك بيتيف فادك ورت تم ما بترتيلا كَمَا بِمَثَلٍ إِلَّا جِنَّاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَتْ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يَشْعُرُونَ عَلَى إلى جهنم أولئك شر دا ق آ سين م سلك تب وَجعلين مهُ وقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية رَبَّنَا لِي وَالِي مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَعَادَ وَثَمُودَ وَأَبْرَاجَ فين ذلك كثيرا واقر لهم ضبنا له الانفال عنكم لم تتبعنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطار السهوء أفلم يكونوا يرونها لَكَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ تَخُضُّونَ كَأَنَّكَ إِلَى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَامَرَ أَن تَتَّخِذُوا عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَسْأَلُونَ عِندَهُ لَوْ ارَاهُمْ يَمْعُونَ وَيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالَّذِينَ أَنعَمَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فَضَلُّوا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ وَإِنْ يُرِدْ أَنْ يُهْلِكَكَ بِرِيحٍ فِيهَا تُصِيبَكَ السَّمُومُ وَقُو لَ جَعَلَ لَكُ مر لَ لَ لِبَ سَ وَ النَو مَ سُوبَ سَ وَغ الذي سالَحاب الشر ب م يد ي رح وَأَنذَرْنَا مِنَّا أَمَّا إِيمَانٌ أَوْ طَغْوَرٌ لّنُحْيِيَنَّ بِهِ بلدة مَن مَّاتَ وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا إِنَّا لَكِنْ كَذَّبُوا وَصَرَّفُوا وَأَيْنَ هُمْ لَكُمْ وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل وَحِجْرًا مَّسْجُورًا وَعِندَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ فُتَنًا سَبْعًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَنَا الْكَافِرُ عَلَى رَبِّي وَهِيَ رَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أهر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ربّ ما نفس قلبي خبيرا وإذا قيل له اسجدوا لرحمان قال ومن رحمان أنا يُدُونَ مَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُ نُفُورَا تَتَارَكُنَ الَّذِي جَعَلَ فِي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر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 ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مغانا It'll <San> let وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللهو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا اذي قفر ما هو اميانا والذين يقولون بنا اب لنا من اذواجنا وذرياتنا قرت اعيوننا وَجَزَاهُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ إِيمَامًا أُو۟لَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيُلَقَّوْنَ فيها إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَوِّلِ دِينِ صِغَاحَ تُسْتَقِرُّ وَمَقَامُ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي قد كلبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم